رحو الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وكلم تسليم أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتلمنا في حلقات ماضية عن طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بل أيضا عن وجود طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الناس من قسمون إلى في هذه الطاعة كنا ذكرنا أيضا أن بعض الناس تجد أنه ذو إعراض تام ما يطيع الله ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر ما يسأل هذا حلال هذا حرام ما يلتفت إلى هذا يلتفت فقط إلى ما تهمه نفسه وإلى ما هو قلبه ثم يفعله هذا عياذا بالله قد ظل السبيل وقد استعد عن الخارس جل جلاله ومن الناس من يطيع الله تعالى في أحيان كثيرة لكن تغذبه نفسه أحيانا فيقع في بعض المعاصي. ومن الناس وهم العباد المخلصون نسأل الله تعالى وإياكم منهم هم الذين يقبلون على الله تعالى دائما ولا يعلمون أن هناك أمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم تتلوه وأقبلوا إليه وجعلوا أنفسهم فداءا لدين الله تعالى ولعل يا تسمعكم أبيها الأحبة وقفة يثيرة. مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في موقف من المواقف العجيبة في ماركة الخندق اجمع الكثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصحابه أرادوا أن يضربوه برد رجل واحد. أقبلت قريش بعدما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. ثم انتصر عليه ثم قاتلواه في أحد وانتصروا عليه. أراد بعد ذلك أن يضربوه ويطعنوه طعن رجل واحد. أقبلت قريش جمعت الناس. يا غطفان يا ثقيف يا ثلان يا هوازن جمعت العرب وأقبلت بسيء بجيش يسير. فالليل مبلم كالليل أقبل إلى المدينة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه راتا قتلو بهؤلاء. استشار أصحابه ما رأيكم. قالوا يا رسول الله ما نزل نقاتلهم ما نقاتلهم نحن أقل منهم بكثير فقام سلنان الفارسي رضي الله تعالى قال يا رسول الله إننا في فارس عند الرم هناك إذا أقبل إلينا جيش لا نستطيع قتاله وحفرنا بيننا وبينه خندقا يعني حسرها عظيمة بحثن ما يستطيع أن يصل إلينا وكانت المجينة يولا حبه يحيط بها من ثلاث جهات جبال فلا تستطيع قريش النهات من خلال هذه الجبال لا تستطيع ان تأتي الا من جهةٍ واحدة هو السهل فقال سلمان يا رسول الله نحفر خندقا في هذا السهل لا يستطيع الكفار ان يأتي الينا يقصون بيننا وبينهم هذا الخندق ولا يستطيع الا بعضهم ان يأتي الينا ثم نقطع الانتالي يستطيع ان يدخل أما ان يدخلون باسلحتهم في هذا الخندق العظيم ما يستطيعون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثم حفروا هذا الخندق الطويل امام المدينه. كان عرض هذا الخندق كما ذكر المسأخرون من المؤرخين كان عرضه أربعة أمتار بحيث أن الرجل لا يستطيع أن يقفز هالأربعة أمتار فيضطر إذا أراد أن يصل إلى الناحية الأخرى أن ينزل في هذا الخندق ثم يسعد فهو أصلا أول ما ينزل ثم يريد أن يصعد. الصحابة قل وراء صخور الجهة الثانية ببعث يرمونه بالسهام أو الرماح ويقتلونه هل أولئك الكفار معشكرين وراء ذلك الخندق يفكرون ما تجاوز هذا الخندق ونصل إلى المدينة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد اكثروا عند هذا الخندق في الضفة الاخرى فذيلة من الليالي اظلمت السماء واشتد البرد واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف ما هو حال الكفار في الجهة الثانية فاقبل صلى الله عليه وسلم الاصحاب يقول حليفة ابن يمام رضي الله تعالى عنه وهو يحكي هذه القصة يقول حليفة كنت في برد شديد يظن شديدة يقول حتى اني اخرج يدي فما أستطيع أن أراه من شدة الزلام. يقول ولم يكن علي شيء بكئني إلا مرت لمرأتي عباء لمرأته يقول أخذتها ولفتها علي فكانت تصل إلى ركبتي فكنت أجسو على ركبتي يعني يقول نفسها حتى تبكئني يقول فكنت أجسو على ركبتي وأرفت علي مشدة البرد يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعراج أن الحال عند الكافرين فأقبل صلى الله عليه وسلم إلينا ثم وقف ثم قال لنا نبرزل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة قال حبيثة فما تحرك أحد تحرك طحابه ويريدنا الجنة لكن يا أخي سرين يبقون أنهم بشر درب شديد ثم رجل يذهب بين قرابة الأشرة آلاف يلقون التهبينه ماذا يتعلون به قال حبيثة فسكت الناس فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة قال حبيثة فما تحرك أحد عادها ثالثة الرجل من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيق في الجنة قال حديثة سما تحرك أحد وفي القوم أبو بكر عمر عثمان علي طلحة زبير قتادة كبار السحادة فما تحرك أحد في كل عندها فكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فجأة التفت إلينا قال فلما التفت إلينا جاء لينشي بيننا ثم ينظر هذا فلان فلان فلان, فلان قال ثم وقف أماني وأنا جاث على ركبتي وقد جمعت علي الرجاء قال فقال لي حذيفة قلت لبيك يا رسول الله نعم حذيفة يقول يجلست كان قد وقف على ركبتي يقول فجلست خرشة لنقم وأنا في من الفزع والخوف البرد يجوع فقال قم يا حذيفة قال لما قال لي قم يا حذيفة والله ما كان لي من بد. ما الاختيار آخر ما دام مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم إلا إن أنا أقوم قال فقم قلت لبيك يا رسول الله قال قم فاذهب وانظر لي خبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأثيني اذهب وانظر ما هو الواطع عنده ثم ارجع لي أنت بها تتفرف أي تتفرف لما تذهب قلت حسنا يا رسول الله قال حليفة سمضيت إن زلت في الخندق وفعتت قال وقد دعاني النبي صلى الله عليه وسلم ثبتني الله فجاهد كل ما في قلبه فزأ الرجل وفرت قالت نزلت الخندق ثم فعت فإذا المشركون كثير وإذا من بينهم رجل له جثة عظيمة وإذا هو قد أشعل نارا أنامه ثم أخل يصلي ذي ذا على النار ثم يلفهما بجانبه وتضف قالت نظرت إليه ثم قلت آه هذا أبو سفيان رأس الكفار في ذلك الزمن ثم أسلم أبي سفيان رضي الله عنه فتح مكة، لكن كان كاترا في ذلك الزمن كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل أصحابه قال حبي فقيت في مسكه هذا أبي سفيان رأس الكفار الله أكبر إن قتلته الآن اضطرب أمرهم خلاصوا انهجمون فألا تأخذت سهما من كنانتي أبيض الريش وضعت ذكب القوس ثم شددته قال فلما شددته وكدت عن في جنبه أقتله تذكرت ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبثن شيئا حتى تأتيني لا تعمل اي شيء انت ذهبت لغاية واحدة تنظر ايش الواقع وترجع الي يجلسون يذهبون يقاتلون عندهم طعام وعندهم طعام فقط انظر للخبر ثم ارجع اما تقاتل وتفعل لا لا تحبثن شيئا قال فقف اقتله فأتن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحبثن شيئا حتى تأتيني قال فارجعت سهم الى مكانه ثم رجعت القوس الى مكانها ثم اقبلت في الظنة انظروا اليهم قالت فاذا الريح لا تقر لهم كدرا كل واحد يضع القدر وريدة مخطعان تأتي الريح وتفرب هذا القدر يقع على الارض واذا بابي سفيان وارقع على بعيره ويقول ايها الناس لا مقام لكم قوموا قوموا نرجع الى مكة ما استطعنا برد شديد وروح شديدة كما قال الله تعالى وايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم فأرسلنا عليهم ريوحا وجنيدا لم تروها أرسل الله تعالى عليهم ريوحا وجنيدا من الملائكة ما رأىها المؤمنون قال حضيفة رضي الله عنه ثم رأيت الريح تم عبدوديه نعبا قال فدخلت في احدى الخيام وجرفت أتسمع ماذا يقولهم بلنا الشديدة ما يرونه يقول فشعر ابو سفيان بأن رجلا قد دخل في القيم قال فلما شعر بذلك فاح ابو سفيان. بسفيام ذكي صاح وقال ايها الناس لينظر كل امرئ من جليسه يقول لا ما عنده وقت يقول يستمع انت من انت من لا كل واحد جالس ينظر من صاحبه ان كان مسلم المباشر يخبرنا وان كان من قريش او هطفان او كان يسكت قال لينظر كل امرئ من جليسه قال حديثة فلما قال ذلك خفت ان يسألني الذي بجانبي من انت فاقول لأنا حديثة او اقول لك ثم اتورك قال فقمت وانسكت به يهزلت وصرقت به الذي بجانب يقول له من عنك مسلم قال لا لا انا فلان ابن فلان انا من, أنا من غطفان قلت نعى مجلس والله لو انك مسلم لتعالت بك وفعلت قال فلما رآني اقبلت عليه هذا الاقبال خاف يسألني قال اكيد ان هذا الذي بجانبي رجل من كبار قريش يقول ثم بعد ذلك خرجت من تلك الخيمة وانا قد عرفت حالهم قال فنزلت في الخندق ثم اتعدت فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي قال فذينما هو يصلي فأقبلت عليه وقد عاد إريا البرد الشديد بعد ما انتهت المهمة خلاص انتهى وقت الدعاء عاد إلي البرد الشديد قال فأقبلت إرياه صلى الله عليه وسلم وعليه رداء يصلي وهو عليه فرجاع هذا قال ثم، إنه صلى الله عليه وسلم مما أقبلت فتح رباءه وفدخلت في أتدفع فقال ثم من شدة التعب غلط من نومن فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاة ورزفة ورزفة ورزفة من قال قب يا نعمان قب يا نعم قلت لبيت يا رسول الله قال هاه ما الخبر قلت يا رسول الله والله لقد جئت من عندهم وإن الريح لا تقر لهم كدرا وإن هذا سفيان على بعيره يقول أيها الناس الرحيل الرحيل فعلى فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصر بذلك وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة أيها الأحبة الكرام الخضلاء انظر إلى كريف رضي الله تعالى عنه كيف نفسر على نفسه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ انتصار لقول الله جل وعلا: وأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقوله تعالى وأيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله وقوله تعالى فمن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزين وقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إبلاغه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكهم إذا الصحابة حبه للشرام كان إذا أتأهم الأمر من الله هذا واجب وهذا حرام لا أنت مختار إن أن نفعل الواجب أو نترك المحرم أما إن أن نقول هذا أحياناً نترك هذا أحياناً لا مثلاً هذا الأمر موجود عندهم كان إذا أتأهم الأمر من النبي صلى الله, قال, النبي صلى الله ذلك. قال ذلك نعم ذلك يقول شخص الإسلام ولا الأحبة يقول إن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من تراسين نوضع من القرآن كلها يأمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك كان السحابة عندهم تعزين للأمر الآن تعالوا نظروا للناس تأتي إلى واحد من الناس تقول له يا أكري الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالص المشركين أعطوا اللحاء وحفوا الشوارب يقول صحيح لكن إذا حركت لحوة يأطلع أتمل سبحان الله الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين اعف اللحه وانت قد اجمل اين طاعه الله ورسوله فكما قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا لا تقرب الزنا كلام الله في القرآن انه كان قال وكثيرا تباع لكن احنا شباب لازم نستمتع سبحان الله الآن الله عز وجل يقول ولا تقرب الزنا وانت تقول احنا شباب لازم نستمتع الله عز يقول اد بر الوالدين احسانا يعني لا بد ان تبر بهما فيكون لك امته لكن لو كان امي هذه ما اتحملها ما تقول أجيب أي نتاعه الله ورسوله ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين من إزارته النار لا يجوز الإسبال أن تنزل ثيابته أو بنتاعته أو أو مشلحته رداءته أو غير ذلك لا يجوز أنك تكون تحت الكعبين فيقول لا أخي صحيح لكن الواحد لازم يهتم بمظهره ما تقول سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضد اهتمامك بالمظهرك الله الله أذى قد أمرك بطاعته هي مشكلة عندنا ولا حبه حبة أن بعض الناس يأتون أمر فروح قال تعالى يعني ليست مسألة خلافية ما قلنا له يا أكل كريم لا تشرب مثلاً أنواع الفلا لا تأكل النوع الفلاني من اللحم مثلاً بل قلنا له لا تأكل اللحم الذي النبي يذبحه النصارى لي لو أننا صرمناً ذبح دجالاً أو أو شاة لا تأكل اللحم مثلاً ما قلنا له ذلك قال لماذا؟ إن لأنهم الآن غيروا دينهم وبدلوا هم الآن لا يذكرون اسم الله علية لهم الآن أصل المسلم أعرهم بالحقيقة علمانيون ضيعوا حتى ذي النصرة نجاءئيت وقال لكن بعض العلماء أسووا بجواز الأكل من لحمهم ما تستطيع ان تعترض عليه المسألة خلافيه وفيها اصوات وبعض العلماء يقولون ماذا دام انهم يقول نحن نقار تبدلوا او ما بدلوا نأكل بذائحهم لان الله عز وجل اطلق ذلك في القرآن فقال سبحانه وتعالى وتعامل الذين يرتكابون حل لكم الى اخره هذه مساله جزئيه لكن ذكرتها مثالا يعني لو كان الواحد يحب ويحتجد انار هي اشياء جزئية وخلاف قد نسكت عنه لكن لما تاكله بشيء امرك ربنا كما قلت ولا تقربوا الزنا مثلا فريحة وينها توازن والسارق والسارقة فقط أو أذيةهما جزاء ويذهب ويسرق يبلغ لجنسان يذهب ويعق كل الممنين غد من عباده ويذهب ويطلق له سبحان الله يعني مخالفة صريحة لأمر الله عز وجل وأم رسوله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله تعالى هو الذي يتعرب لهذا العذاب لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلنا الجنة إلا من أبى طيب من يأبى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الذي يطيعني فيما امر به فيما أنهى عنه فيما يوجه إليه ويقتدي بي في أفعالي وفي كلامي في ذهاب إلى آخرة هذا يدخل الجنة لكن من عصاني فقد أبى كما قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالنسارة وحفة النار بالشهوات صحيح الجنة حتى بها مكاره لا تستطيع أن تصير جنة إلا السقاذة الثلاثة هذا في الشيء من الصعب على الانسان بالجهات لسبيل الله مثلا التبتة في المال تحمل الأذن الآخرين حس لخلط معهم اشياء قد تتكل على النفوس لكنها توصل في الجنة اما النار فحست بالشهوات تريد تدخل النار الطريق سهل فأنا تشاء زنا شرب خمر الالعاب المخدرات سمع أغاني، تبيع صلوات، كلها شهوات، يرتاح إليها الجسد، وقد تأبر بها النفس الأمارة بالسوء، فبِذلِّ أنَّ عيادَ بالله يكون كانت صحابة. التام مِنْ جَهَهِ الْنَارِ. لذلك أحبَّ كان الصحابة، عندهم من التمسك الثام والطاعة الثام لله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم عندهم بذلك شيء عظيم، لذلك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما كانت في بعض المعارك، لما كانت في معركة بدر، أسرى. أخله فلما أشر هذا الأخ مر مسعد رضي الله تعالى عنه فرأى أخاه مأسيرا وقد ربطه أحد المسلمين فنظر إليه مسعد نظر إلى أخيه ثم رأى إلى المسلم وقال للمسلم اربطه زيدا فإن أمه ذات مال وفيربطه لأن أخي كافر حتى أمه ترسل إلينا مال نستفيد من نحن المسلمين ونطلق لها ولدها قال أخي سبحان الله تقول هذا عن أخيه قال والله إن هذا أخي دونك يعني ماذا مني أسلمت معنى أن الإسلام قد تدربت بيني وبين هذا وقد قطع العلاقة التي بيني وبينك فأنت رجل كافر طاعة لله عز وجل ما قال سبحانه وتعالى إن المؤمنون مؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا كمن كم الناس اليوم أي ولا يعلم بي العذاب العظيم المترتب على ترك الصلاة ومع ذلك ما يفعل الله ورسوله لأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كذر الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما الناس اليوم نوتوا الله في هذا كثير من الآواتف الله تعالى فيها أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة طيب مع ذلك يسمع هالأوات تقرأوا الصمع وتألف كأنه حجر لا يسمع ولا يعقل لذلك هل النار ماذا يقولون وقالوا لو كنا نسمعوا أو نعقول ما كن في أصحاب السهر ما فيكون هذا السلام إذا قالت لهم الملائكة ألم يأتيكم نذير الملائكة تسألهم النار تقول طيب أنت من في النار أنت ثاني ودخلك الله النار أنت شرب خمر ودخلك الله النار أنت مشرك سعت الشرك ودخلك الله النار أنت تتقوا البيت ودخلك الله النار أنت تستخد المخدرات وتفعل تبع دخلك الله النار طيب ألم يأتيكم نذير يهمن يا النار ما أحد جاءكم يعلمكم أن هذه حرام ماذا يقوله من النار قالوا بلا قد جاءنا نذير نعم جاءنا نذير جاءنا القران وجاءنا السنه وجاءنا علماء وجاءنا دعاه يحذرون جاءنا النذير طيب من من جاءكم النذير ماذا فعلتم كذبنا يعني والله يعني ان شاء الله الله غفور رحيم صحيح الله توعد بالعذاب لكن ان شاء الله ما في عذاب عذاب يعني الله عز وجل كل يزني يدخل النار لكن ان شاء الله ما هو نار نار نحن مسلمون وغير كذبنا ما صدقنا تبيكم كام ما قالوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السوء لو كنا اذا سمعنا الكلام استفدنا اذا فهمنا الكلام عقلنا وعملنا ما كنا في اصحاب السوء اذا كان لهم سمع لكن ما كانوا يستفيدون من سمعهم كان عندهم عقل لكن ما كانوا يستفيدون من عقلهم كان عندهم بصر ما يستفيدون منه قال الله جل وعلا فترتضوا بذنبهم اي شرفوا بالذنب فتحقن لاصحاب السوء أحقا لهؤلاء الذين جاءهم النذير ويعلمهم بوزير طاعة الله ورسوله ثمهم بعد ذلك لا يطوعون أسأل الله تعالى منه وكرمه أيها الأحدة الكرام والأخوات الفاضلات أن يجعلونه وإياكم من يطوعون الله ورسوله في كل شيء يطيعنه في أثنائهم وأبصالهم يطوعونه الأخوات في حجابهم وفي عدم الغارزينتهم لأن الله تعالى كما يسر لنا هذا اللقاء من خلال هذه الشاشة ويسر الله تعالى لنا جميعا اللقاء في جنات النعيم هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم ومباركة على رسول الله